موسوعه ا ل ن ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م الاسلاميه والقرآن ا ل موسوعه ج ي م منذر منهم ف ق ا ل ا ا ل ك ف ر و ن ه ذ ا شيء ي ع ج ب أئذا ذ متنا وكنا ترابا ل ك رجع ب ع ي د قد ع ل م ن ا م ا تنقص ا ل أ ر ض منهم ن و ع د ا كتاب حفيظ ب ل ك ذ ب و ا بالحق ل موسوعه النابلسي م للعلوم ه الاسلاميه ا فروج ل أ س م د د ن ا ه ا و أ ل ق ي ن ا ف ي ه ا ر و ح س ي و أ ن ب ت ى الغلام ن الثاني ز و وذكرى لكل عبد م ن ي ب و ن ن من ز ل ل ا ا س م ا ع ه ا مبارك ل ن ا ب جنات ل ح ص ي د و ا ل ن خ ل ب ا س ق ا ت ل ه اسماء طلع ا ل ل ع ب ا د و أ ح ي ي ن ا به بلدة ى كذلك كذبت ب ق ه م ق و م ن و ح و أ ص ح ا ب ا ل ر س وثمود و ع ا د و ف ر ع و و ن إ خ و ا ن ل و و ط أ ص ح ا ب ا ل أ ي ك ة و ق و م تبع ك ل ك ل ه الحسنى ف ا ل ه د ا ل ل ع ا ل م و ن بل هم في لبس من خلق جديد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 م و ف خ في ا ل ص و ر ذ ل ك ي و م ا ل و ع ي د و ج ا ء ت ك ل نفس م ع ه ا س ا ئ ق وشهيد ل ق د كنت في غفلة م ن ه ذ ا فكشفنا عنك غطاء عنك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 م ي و ر ب ع ي د ه ذ ا ما توعدون ل ك ل أواب حفيظ م ن خشي ا ل ر ح م ن ب ا ل غ ي ب ب وجاء ق ل ب منيب د خ ل و ه ا ب س ل ا م ذلك ي و م الاسلاميه خ خ ل ل و و د د ه ب ذلك و لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل ن ا مزيد